يثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 يُؤْلِقُونَ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمنوا قالوا إذَا قَلََا بَعْضُهُمُ إِلَ بَعْضٍ قَاوا قَام أَتُحَدّتُ نَكُمْ بِمَا فَتَحَ اللهَّهُ وَلَْكُمْ لُحَ عَجّْكُمْ بِهٍِ دَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَأْتِلُون